أخ فاضل بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء مناظرة سيئة وملحوظة ويشتغل في محل نساء. فجيت قلت له يا فلان أنت تناظر قال لا لا لا ما ريب أن قلت أقول لك تناظر لا تكتب حكي علي لكن تبي العلاج ولا ما تبيه علاج مية مية بأمر الله يقطعك قال يوخر عني نظر قالوا يا أخي أني مبتلبة الشيطان ناعم عني قلت طيب تبي قالوا الشوء قلت شف ناظر على كيفك بس بعد كل مناظره رح توض وصر ركعتين قلت ذي كثيرة قلت أقول لك النار ولا الجنة قال بالجنة. قلت ركعتين ركعتين والله الشيطان بيغضب بصرك قال لي طيب قلت وكلمني بعد شهر ركعتين وسيعينك ربي ركعتين وسيقهر الشيطان في الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الأبرة يحترق الشيطان المهم بعد شهر كلمته قلت له ها كان أخبار قاعد يضحك قلت ليش قال والله يا دكتور الأسبوع الأول عشر تسليمات ثمان تسليمات عشر تسليمات قتوى الثاني قال خمس قتوى الثالث قال ثنتين قال قلت له هالحين أسبوع قال واحدة قلت طيب كلمني بعد أسبوعين قال طيب ما كلمني كلمت أنا قال يا دكتور والله انقلها عني إني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضو لا تناظر الله يقلعك لا تناظر ما يقدر من اللي يمنعه الشيطان ليش لأنه يغفر له ما تقدم من دملة الشيطان يقول لي يقول والله لا بعدين تصلى طاعي المحل قال لي تقعد في الاستقبال أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت ادخلي قلت طيب ما تناظر قال لا والله أول ما ارفع انظري من أبارفع مناظر يقول الشيطان وين وين, وين في وضو في فيه بس اقعد يقول خلال صين قطع الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه اسمع لي تاكفات الركلة يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن يعني شلون لون؟ قلت المدخن بكتين ما قلت يصالي 24 تسليمة في القنفذة جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت ما عدا هلا عينها هل الدخان عجزت البطلة قلت تميثتهم قال لي والله يا أخي عزعجني عجزت عجزت عجزت كل شيء سويته، قلت اسمعت بعد كل سجارة ركعتين أنا قاعد في الجمكة من ثلاثة أيام قل لي ما صار لك قال ركعتين كثير بس قلت اسمع وضو تروح توضى حتى لو أنك بتوضي المهم راح أول يوم شفته آخر يوم شافني بعد يضحك المهم بعد المحاضرة جاني استوقعون قال والله يا دكتور أول يوم خمس سجائر من ثلاثين سجارة إلى خمس سجائر صرت إذا طلعت مولعها قال لي الشيطان وين وين, وين وين وين مو بلازم يا أخي مو بلازم يهوضوا فيها صلاة لا لا لا لا لا يقول أول يوم خمس وثاني يوم ثلاث وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا ونقاطعها ما يقدر والله يا أخوان ما كنت أتصور أنه تنبع في الدخان فعلى الأخوان حقين الجمعية يشيرون أوراقهم ذي لقينا العلاج اللي يبي يبطل الدخان يتوضى ركعتين أخواني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله الشاهد أني زرت الجبال في المخيم من من شهرين مظهر وركب معي شاب قال يا دكتور ممكن أركب معك وروح الفندق مع الأخ عشان بقول لك قصة عندي قلت فضل ركب. قال يا دكتور تذكر شريطك الفلاني قلت نعم قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر ليه شهرين أو ذلالة يوم قريت أعجبتني الفكرة قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر بمئة ركعة قلت سوابك قال صار يقومني الفجر الآن لي سنة ونص قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة قم أنت وجهك هذا نوا ما ما طفك مئة ركعة يا ظالم قم قم صل الفجر يقول لي سنة ونص في المؤذن يوم شافني أجي وقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح عند رأي طاعة ما أدر أني أنا حرقت الشيطان وجيت يا أخوان والله ما يقدر عليهم إذا لابد لي وأياكم من همة لا نقعد نلف وندور وذنوبنا, ذنوبنا ذنوبنا ذبحتنا ذنوبنا ذبحتنا وإلى الهمة إذا أول شيء الأبرة خذها لا يهمك الدم واحد يدخل يكلب كذبت ركعتين بس بسنتها غيبة ركعتين في نفس المجلس تهلك الشيطان وحط الركعتين اللي بخاطرك عصا الشيطان يشوفه والله إنه يشوفه لأنه يعرف نيتك أنت معزم ولا يضحك عليك أبد قلت عابس وروني إذا الشيطان ركعتين أجلدة والله ثم والله ما يفعلون قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.